بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نطالب بحقوق المرأة لما لا تعمل مع الرجال ما لا تقود السيارة هل غطاء بوجه أمر لازم فعلى تخلف ثان رجعي يجب أن نراجع بعض الفتاوى. الفتاة وعلى العصر تقتضي النظر في هذا الموضوع عادات وتقاليد باية كفا يا خفا في شغل هذه هي الجاهل يقولون إن نصف المجتمع معطل ويستغفلونها, ويستغفلونها ويستجرون قدمها حتى تخرج فإذا خرجت حصلوا بغيتهم ومقصودهم بإفسادها وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع. من هي المرأة المتخلفة من هي المرأة الرجعية هي المرأة التي تكون متبذلة متبرجة متهتكة أمام الرجال الأجانب وأما اللباس والحشمة والنقاة والطهر والعفاة فليس ذلك من أمر الجاهلية في شيء صرخ أرجعوني صرخ إلى أنوذة أرجعوني إلى بيت وقرن في بيوتكن ولا تبرج نتبرج الجاهل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 ويطهركم تطهيرا وإذا كان ذلك مقولا لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن فغيرهن من باب أولاد كيف رب القرآن أمهات المؤمنين أمرني الله أن أقر في بيته فوالله لا أخرج من بيتي حتى أمره هؤلاء أمهات المؤمنين, هؤلاء أمهات المؤمنين المستجيبات لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هكذا رب القرآن أمهات المؤمنين أراد الله عز وجل أن ينزه تنبيه صلى الله عليه وسلم عن كل ما يدنس القضين كل ما يدنس الشرف كل ما يدنس الدين كل ما يدنس الأخلاق أراد الله أن يذهب عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرفع البيوت آي الإله الجليل تروي الصدا والغليل تهميك غيث مطير على, على بيوت الرسى كنور شعف روى أي شيء يا حي شيء ربا وزكى وداوة لا تربية قرآني وأن البيوت الرفيعة وأن البيوت الكريمة يصلح لها من التربية ما لا يصلح لغيرها وأنهم ينبغي أن يكونوا في مقامات وأفعال وأقوال وأحوال تليق بمنازلهم الشريف فكنك كامهات المؤمنين ما راها رجل وما رأت رجلا عفة وما كلمت رجلا أجمع تكون درة مصونة محفوظة حشرة لا يتمتع بالنظر إليها كل آسر وكاسر وأن يتقوى سنعود وننقوم فهذا معنى العافي وهذا معنى البتون ايه الاله الجليل لا تمتد يدها إلى الهات فتحادث محادثة محرمة لا تخضع بالقول في الرجل لا تستخدم هذه الشبكة استخداما غير لائق. لا تغتاب أحدا في بيتها لا تكذب لا تخون زوجها لا تفعل شيئا يشينها مما حرمه الله عز وجل عليه وما خرجت لتتعرض للرجال وما خرجت لتخرج مما تسميه كبتا في البيت هكذا أدب المرأة المصدر إذا تخلقت بأخلاق القرآن وتحلت بهذه الأداء التي أدبها الله تبارك وتعالى بها تتقى بالحشم والحجاب والعمل الصالح والايمان والكف عما لا يليق مما حرمه الله عز وجل تدوم على ذلك حتى تلقى ربه تدوم على ذلك حتى تلقى تدوم على ذلك حتى تلقى ربها